الله تعال كله كلام لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله وبحمده اكرمك يا حاج ساء يدي ما كانش من ديني اده ومن خرسيه والصعبو صححوا في كل الاذان الله يصلح عليك صلاه النبي يا رب اذكرك نور نعم ان مما لا يغير ما دي قوم من خان Məhəl həl-ələ ilə əhbər xal Həmin, həmin, həmin, həmin kulur daqafafu wa tanao shi'us sahaba siqa qul allah allah allah subhanallah wa bihaika allah subhanallah wa rawi subhanallah تُؤثِرُ <تصفيق> بِخُرٍّ <تصفيق> الاضاح في الله الله يا رب وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ وَلَا يَحْكُمُونَ وما دعاء الكافرين الا شيطان والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكراما أم جَرُّ إِلَّا الَّذِي قلن ما هو كل شيء وهو النافذ القار الله الله الله يا قوي بس صاروا خلاص Salam. Ey minutes ago. aopphenol tight the menial halts in the يا الله خارق الباقل نعم انا بسطت غفور رب الله خذها والقوم كان يعمل استجابوا يا رب يا رب الله والله يا من يعلمنا وليكن معنا ولفتن بنا الله تَجَنَّى وَلَمْ أَنَّ مِنَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مَرْجِعٌ إِن كُنْتَ وَأَغْنَى آمِنَ والله الله الله الله الله الله, الله. عليك المعرفة المعرفة المعرفة الله الله الله اي والله اي والله اي والله معك والذين يوشكون ده سنه يا مولانا في الشور يا رب لا اله الا الله دعنا منهم يا سيدنا رسول الله امين يا رسول الله والذي نصبوا بقتل وجهي ربي بهم واقام موسى فَسُقُ مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرَاً وَلَا نَكْتُؤُ وَأَرَونَ نَجِ then طيب الله ثنا وعليه وعلى ربنا يا رب يا رب تبارك مسالم يا راجل يا راجل كل مسلم يعرفك يا راجل وستارك على شيء يا الله توجدي يا ذا الجلال Yes yeah. Məkətə unə mək woa أنا بذكر لا يتطمئنه